أختي الكريمة أين الحياء الحياء والإيمان مقترنا إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر أختي الكريمة هذا الزمن الأمر تغير والنساء تغيرنا الحياة، أين الحياء تجدين المرأة في هذا الزمن تجلس مع رجل وتختلي معه في غرفة وتغلق الباب وهي معه بحجة ماذا دكتور في الجامعة أو في الكلية تناقشه في رسالتها أو تسأله بعض الأسئلة أو تبحث معه بعض المواضيع الدراسية من هو؟ إنه رسول الله؟ من هو؟ هل هو أبو بكر لو كان أبو بكر؟ فإنه لا يجوز كيف؟ وإن كان هذا الرجل تأتي بعض النساء بحجة أنها مريضة فتجه... فتذهب إلى المستشفى أو إلى المستوصل فتدخل على الطبيب لوحبها بلا محرم لا أخ لا زوج لا أب لا أب لا عم لا خال لا محرم معها حتى ولا أم ترافقها تدخل على الطبيب لوحدها فيغلق الباب فيسألها عما شاء وينظر إليها كيف شاء بل والمصيبة والأدهى والأمر يكشف منها ما شاء الله أكبر أين الحياة؟ أين العفة؟ أين الطهارة؟ إلى هذه الدرج تنازلت المرأة عفتك لا شيء لا تسمو المرأة شيء بغير عفة لا تسوى ذلك المنديل الذي ترميه في القمامه أي والله أخت الكريمة هل سئتي نداء الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن أخت الكريمة بعض النساء تذهب مع زوجها مع أخيها مع محارمه أي لأين تذهب إلى ملها تذهب إلى مطعم تقول هذا مكان العائلات المخصص وفيه اختلاف فيه رجال ينظرون إلى النساء تقول هذا مكان للعائلات هل هذه حجة؟ هل هذه طريق؟ هل هذا تأويله أم تحريفه لنصوص الشرع؟ وبعضهن تذهب للأسواق بحاجة وبغير حاجة لما تقول أريد أن أخرج من البيت مللت هذا السجن مللت هذه الدار مللت هذا البيت أريد أن أذهب أتسكع في الأسواق تقول الحمد لله رسل المفردي مع من تذهبين أذهب مع السائر الله أكبر أين الحياة أين العفرة إيمانك مرتبط بالحياة كلما قل الإيمان قل الحياة وإذا ذهب الحياة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت تجلس بعض النساء في أماكن مختلطة لا حاجة لها بحضورها تذهب إلى المستشفى هناك طبيبة أو طبيبات وطبيب واحد لا لا تريد الطبيبة بحجة أنها ضعيفة أنها لا تفهم مثل غيره أريد طبيبا أريد رجلا الله أكبر أين حياؤك؟ أين عفتك والطهارة؟ نسيتي؟ وضعت الحياء في البيت ثم خرجت أختي الكريمة؟